ولد كل ساعة السعود ولد كل ساعة السعود اللام زيانا اسبل سندوس بوك خدت نور عبد رشو البس اللوز حلته مثل الرهضان يتميز كل عروس واتيها نقض بنرجس والخيزران بنرجس والخيزران على المرج نه نه نه نه نه نوجوغم بزبو الصلدني وريحان والبهر والصغر عبق ساعة الهنان والمشرقية والجمعابين جدا والفشان وهم بالنعمان عمان مشهرام الياسدي والنسري والدي دلان جيران الياسدي والدي حلان جيران والعشق والمعشوق مهز بالجناح والقيق لانوك احوان الباية في البستان والسرير قول مشروقين ناويين متيزان ارضي يحمل وقال له وكيوس مغدرين بالخمر المعصور يرشفوا الوالعين كيسان من البلغر يرشفوا الوالعين كيسان من البلغر ويتيه عن بكار هيفاتك بالحور كل عشق <تصفيق> على عرم خمو <تصفيق> كل عشق تسلى تحفظ الدار القيم حب برق كل يزور عب يموس فرجو المشمشي فتشارو تين و توك جامعة زيدو مندري و مندري نوليم و ليمون في حبز كل شكل مبهج في بقايح وينور فرشد دوالي مصر بخاني مدار وطرنجور نجول الجين كل بدور خوك والتفاح والنجاص جرد وصال الجوز والعناب وزعرور ونزع لنجور ندوم وزوط مجي ومان من خلق عراج نوزر قوم يا معشوقين تناوله بكيسان غربي عفر كل أيام الانشراء قوم يا معشوقين تناوله بكيسان غربي عفر كل أيام الانشراء هذا أفصل السعيد تيهل عشاغك وهل الموهوب فيه تنشد غسل رقيق نحمد الله ودنان يعمل خلازك بالجهور النفيس والماسترونيق جت يام الربيع في حلة شوانك يا كل في كل العاشق ضب من معشوق توس تنشق مسك ولد الدو منها حبيبي ضف النوصان البستان بين الدراع والجداول تندع بالمجرى فيه جنيك يا من عشوب ورقاق رفع الصوت بيديك بكف الرقيق فرق تبع سلوك و الفاتل كل قصر عمر بسرد الصلاح عصروت خدم بنيا بغير قد عمر السلطان المنصور بالجدح يا مشوقي النوم يا <ولنشرق>. <أي> ينا ينفيق تنظر فراجج وراغج وهل الموهوب هذا فصل الربيع تنتق في تيه ينا ينفيق تنظر فراجج وراغج هذا فصل الطيور تنطق فيه البلبل والبشيق والبشيخ والحرب اللي حرمت وام الحسن صايله فوق السرير مقنينو وفي تراير عقب الدمج والحداد والغنام صار شوفو قلديك والسمرين يستوا مع العصفور انتك تقول هاظا من يا رب والصندوق وموتو اليد ليج والغطاء والغطاء والقدري ويمام رابع الجيد والهمام وفاق ولكنك تجد ان والحجل والعارم في الرياض هل مسؤوليه في مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه والياس مع الحكيم مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه فيها مسؤوليه مسؤوليه يا معشوقين ناوضوا يا معشوقين داولوا بكيتان ربيع قبل المقول ومكمول سلطان الورد فاتح يميني وشمالي صايل بعصاك روم لك صحراء متلول بندب عماني حير لنجاني اندر للزان والدمام مع الجندول اندر للزان والدمام مع الجندول واستنش قيال بيه بالصغر بحالي تنفي الكبار حين ين في القدار حنين وتروح ساذه شوف البور منسم بالنسيم مخلوط والنوا ورد مسايم هات عالجة في الماموني بسلك مفتول عن قدد شبور الباشات في العليني <تصفيق> باللويزة والشيبة ومرقوش والعطر والعطرشة والنعنع فيش داولي فو الخضي والوزوي ونفران مرددو فو ملياني في السمروح تددي لي, لي يا كل الهان نزب عطيان برزتو قبصات المالك يا ملاح يتداولوا في سلم من نسفها نادان عمل كريم يا عبدي رضوان أرفع له عن خيامي وجناني برم المقالد والراه والبيبان وتبس الريال رياض بدت هات الحور كلها نفقت بالسان سمعت الثيار جاوبتهم بمغاني سبحان الدايم الكريم سبحان الصانع البديع الرحمة داني. آه سبحان الصانع البديع سبحان الصانع البديع الرحمن فحروض الجنه البيدة في شاتك سمان مندها حضرت القدوس يا بنيك زخرفت الخضرات الكون منها كان سو جد الركضه جباس بس بدنيك انوار نشر صرابي من خلف اللوان ارجع للمغلى بدال لسلطنه الضلي مورم دول كلك دال لم تولد هدول اروي الرياح صن وحشي والجاموس وسلامها وغزلان والنمر وقصا على عبر يصراح فانمرو الصور والعفر يصراح قوم يا معشوقي مثنا ولوب جيسان ربيع قبل صليا بالنشرح قوم يا معشوقي مثنا ولوب جيسان ربيع قبل صليا ومدكوف الوحوش وجميع الأطياد شي ساير شي طير أرضي وسماوي نشروب وكضباح ليلا ونهار انظر في عجوبة العجايب يا راوي وقو القريق يلغطه الوزوار وصمند طاير في ناره هاوي العقعق والخطيب طالب عضراوي تستف مع الخطاب زيلو وعار والمشرف وهيبه طيرنا نشاوي والعشيق المغني ما يفارق الدار صح من معالي ياباني داوي. حاني ضريف مسرار حين يصر شيخ في الحقول من الثاوي والإمام العاجمي كل داج صاهر كن عاشق طيرا معابد النواح ونشيط العراقي مثل عبد السكران ألمو ماليكو مضحون بالجراح بميام عشوقين اتنا وضوب كتان أربيع قبل الفصلية من الانشراء بميام عشوقين اتنا وضوب كتان أربيع قبل الفصلية الانشراء قوم تشوف طيور ضربات الحومة فرحول مجي الربيع من بعد عدد خمان فصل الشيتام ضاع ليهم يفهمه لا ريح وبرق لا رعد بطبل وزام هد باز هد وباز تابع وفرق الله ماط هد هد وباز وفرق والغطاس والمقرنص والعوام ريمو غطاس والمقرنص والعوام الطير البين والعجاب الطير البين والعجاب والنسر الزعانق العنق والرق في جو السماء غمامه الثعابين وفيال تجوز الوهام الحوت ساعد في بحر وحامد السلامه ينضم الجوهر في جوفو من الضيام واد خضار وبسمو بسمار والمعاطن تقطب بمياه على الثنا هايم تمشي تسمع الصوت كل ويدان عملن للزخار مسيلها عملن للزخار مسيلها طبع اروح الوحجوش تموج في كل في الجوطان والطيور تغرد عصبا معصبا وميام مع عشوقين دنا ولو بقيتان قبل فصل أيام لنشرع الله وميام عشوقين دنا ولو بقيتان قبل فصل أيام لنشرع الله متشوف العرب فيهم ما معاش بجحاف مزجنين شرطه عطاطش هيفاس محنطين برهاي في القماش هريروكم خاومل في الريام الفاش والغنام في بطاح وشايش أتسمع تتمتع بالربيع تتمتع بالربيع ما تحمل غازل عشن من لا نضر عرب في يوم تركب وتدليق وماتها واش <تصفيق> <تصفيق> كل سرتي ملام خمفة الجاش عليه الشهرة حسجد وبرق منتقاش وصر في مولاه مخنزول عليه شهر راعي تزمول وريق من ثقل والفراسي نطاما والعب الوراش والفحيلي نادي وقيادي بالخيام البيضاية تميزو العردى بالخيام البيضاية تميزو العردى والخيل تصادي وتلهر والخيل تسادي وتلهى السلاح مري وصنابي وصفر والرمادي زي في بس يا معشوقي نولو فيتا قوم بي يا يا بلش يا معشوقي نولو فيتا قوم بي عم يا عن فرجة العراس فالرحلة والمقام عندهم سر عجيب معنق رصطال ومهامز في ركاب والمال يحيغ العفل في بال الطيب العيس محرج ما تعودش في الركاب وخيول مسرجة وشخراط يتديب ميز منظر كل شي الويصة شديب ميز وندرت كل شلوي صار تجيب شوف تجيب البسطة تيب شوف اللي صار جيب العراك شوف اللي عمر صحراوي كنري حداته شوف حجر الواد الصرب على الحليل شوف كم ضيق قبل جوال حارقات شوف ليش قرفي خملاصات حزني عريس جلقب في شبوك الزيان شوف نمري وحبار ساعة النضاع شوف قرطاس وبرججان خلفت حدان والحديد الروحاني في الهوى البلا وميام عشو قيدنا ومكيشان يا من شوق عروحي يا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 <تصفيق> شوف كل الالي في حضرات قصره والقياتر والعود برن يصيح <متحد> شوف سنتيرو قانون الغريب لوح شوف كيف قارد سن يفصي طار ورباب وكمال جافيت الحاح والبيانو والجند تنصيح والغوالي في حلال من الزباد في القصاح سايهين سكارا وعيوبهم وقاح والمناقش فوق ورود الخدود الزمان والجيود انشرطوا طوب بالشباع اوم يا محبوبي يا محبوبي ناودوب ربيع قبل يا راوي ربيعتي حلام تروز عضراويا في ترجيز انتها فصل الربيع بمعاني ورموز كل رن في سلوك اليبريز صول على الواقضين بيها جوز وفوز لا تعنا بالجحود من من لا عرف وميس وسلامي للشياخ بيها صرت عزيز وضياق وسامه درك رشيد الكنود ولا كسبها احس ماني ستايق من بدر صطعت سماد تاج معدود أو شمس تلات نورها فريد لا تعاند هرتا لا لا تبارز كل حزاز حديف سوق من دبيس صول وسط قرب يا المهرين شجعان لا تهم العرضي في مجالسي القباح و تسيف و مصرق للجحدي و طحان و لبنوش لياط للكفاح بسلامي للحبار ساداتي للشياق لفضال المهرين هلعيم التاريخ العياق الرقايق في بالخاق و الغيج مع الوشاق لا تعناب الجحدني بحالهم كابون فا وانا تعبان قارح نشد بيخ شيخ بلا شيخ كل ما يبنيه سيخ قدياح فاضي زد القمل كلامك ويني شوفك في شرد فيق النايم يا فيق النايم بها يا ابني ولا داخل قول لي يستيقظ للدرس والمسيخ شد سيفي وتقدم الحسود سلاخ ليستعنا بالقوم اللادره وشيخ كف نظمين شهر اسمي بان برهان القصيد المنظو مازين هاوضا قلق الدور في بحور لوزان، عدم السعد عقب صاب الغرام راح عامد الخالق يدكو يمان وحسان تارك المخلوقين الكرام وشعاح طيع الرسال ومرسول عبد سودان بغض الجياح للمكر والفضاح قصن من دروما مثله لا لغبان في سبع عشر حسن مسح الله يرحمني بجاه النبي العدنان ملكي غر لي وجود بالسماع بد ألف وتسعمية حساب سبيان والعشرة من كرنا أربعتاش لمضة في شرد القبضة مشدأ ميزان ايش ارضك عدس وزهاد ميزان بعد سته وعشره و بانكلح قوم يا معشوقين <تصفيق> تناولو